في السبعينيات كانت الممنوعات مجرد أسلوب حياة سمعت من الناس حولنا أنك ربما تكون قادرا على إحضار بعض الممنوعات لي وكانت هذه فرصة ممتازة لكسب بعض النقود من أجل الحفلات حسناً إليكم الخطة هذه ألف كيلوغرام <تصفيق> اعتقدت أن الأمر سيكون سهلاً لكن بدأت الأمور تسوء بعدها توقف مكانك. كنت متهورا جدا في الوقوع في تلك الورطة. هيلاديو. كانت مسألة حياة أو موت. لم يكن عمري تجاوز الخمسة والعشرين ويمكن أن تنتهي حياتي هنا. توقف. عام 1974 كان عمري 25 عاما كانت الحرب الفيتنامية في نهايتها أو كان نيكسون يسحب القوات من هناك كنا نستمتع كثيرا كانت تقام حفلة في كل زاوية كنت أعيش في سان دياغو وكنت قريبا من الحدود مع المكسيك فكنت أذهب للاستمتاع بالمغامرات كانت هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا فعلها في المكسيك ولم نستطع فعلها في كاليفورنيا بالنسبة إلي كان الأمر تدخين الممنوعات وبيعها بكميات قليلة كانت تيوانا مختلفة كان العيش هناك حراً عندما كنت يافعاً كانت الممنوعات مجرد أسلوب حياة كنت أعمل في الإنشاءات كنت عامل الحرير الصخري نعم مرحبا ستيف أنا بيت أجل كل شيء جاهز كانت لدي حياتان كانت لدي حياة العمل في الإنشاءات وحياة الحفلات والممنوعات اسمع ليس لدينا عمل لك لهذا الأسبوع يا صديقي ماذا؟ كنت أعمل أحيانا وأحيانا أخرى لم يكن لدي عمل كانت نقود الحفلات تنفد لدي ذات يوم كنت أتجول في سان دييغو وكانت الحفلة قد بدأت أتى شخص وعرفني بنفسه روجر مرحبا أنا ستيف قال روجر سمعت من الناس حولنا أنك ربما تكون قادرا على إحضار بعض الممنوعات لي كان يبحث عن الممنوعات من أجل الزبائن الذين لديه في تينيسي هل تريد كيلوغراما أم كيلو أنا لا أعلم، الزعيم في تينيسي قال إنه سيقدم بضعة ألاف من الدولارات وقلت في نفسي ستكون هذه فرصة ممتازة بالنسبة إلي كي أكسب بعض النقود إذن ماذا ستعطينا؟ لا أعلم الكثير الكثير؟ مضعة آلاف من الدولارات توفر ممنوعة كثيرة حقا؟ كنت قادراً على العثور على بعضها له في سان دياغو لكن شراءها من المكسيك كان أرخص بكثير ربما سنكسب ربحاً أكثر من هذا مباشرة من المصدر <تصفيق> المكسيك؟ أجل كان إدخالها إلى أمريكا مخالفاً للقانون كان علينا تهريبها بالتأكيد حينها كنا يافعين وأغبياء ومجانين بعض الشيء أجل، لنفعل هذا أجل كان واجبي الحرص على أن نتمكن من شراء الممنوعات في المكسيك كان لدي بعض المعارف المختلفين كان أحدهم يسمى مكسيكو جو كان يبيع الممنوعات لكل الناس الذين كنت أعرفهم لكنني لم أكن متأكدا إن كنت أستطيع الوثوق به كان منزل جو في مكان يدعى شاطئ روزاريتو خارج تيوانا كان على المحيط كان هناك عدة حراس يحملون مسدسات بذلت ما بوسعي كي أتظاهر أن الأمور على ما يرام والمسألة ليست كبيرة لكنني في الواقع كنت متوترا بشأن الأمر كله كان مكسيكو جو من أهم التجار حتما وكنت أعرف أنه شخصية خطيرة جدا تفضل بالجلوس كنت آمل أن يعتقد بأنني تاجر كبير مما أنا عليه إذن أنت ستيف أجل اسمع أنا وصديقي لدينا عرض نقدمه إليك كنت أمثل أنني هادئ وأن هذه الأمور عادية بالنسبة إلي نريد أن نحصل على الكثير من منتجك ونأخذه إلى أمريكا أمريكا؟ أجل كم تحتاج؟ لدينا حوالي خمسة آلاف دولار متى تحتاج إليها؟ لم تكن لدي فكرة مثلاً كنت أرتجل الكلام محاولاً معرفة الإجابة أثناء حديثي سنجرب القيام بهذا في العطلة الأسبوعية. لم أكن أعرف إن كان سيفعل هذا 120 كيلوغراماً هذا ما تستطيع نقدك شراءه فوجئت بهذا مائة وعشرون كيلوغراماً كانت كمية كبيرة اتفقنا؟ كان الأمر يحدث، كنا سنفعل هذا جيد كنت قد تجاوزت العقبة الأولى علينا الآن تمرير الممنوعات عبر الحدود أثناء المرور عبر نقاط التفتيش لحظنا أنهم كانوا يفتشون سيارات الجميع لذا لم يكن ذلك خيارا خرجنا أنا وروجر في عملية كالعمليات العسكرية كانت أصل طريقة لتمرير الممنوعات عبر الحدود هي قطع الحدود سيرا وحملها بأنفسنا في الجانب الأمريكي كان علينا تسلق قتلة وفي الوسط يوجد سياج عادي اتبعني علمت فورا أنه موقع جيد جدا كان مقسما إلى مواقع ويمكنك السير عبره بعد أن تقطع تلك النقطة تصبح في المكسيك هناك نزلنا في الوادي الذي يمتد بخط مواز نوعا ما للطريق السريع أمامي مباشرة كان هناك طريق مزدوج حسناً بوسعك أخذ الممنوعات من مكسيكو جو كان على روجر أن يقود إلى الطريق المزدوج ليوصل الممنوعات سأكون بانتظارك مختبئاً هنا سأخرج وساخذها وأنت قود السيارة مبتعداً وحينها تمررها عبر الحدود صحيح؟ أجل إلى أمريكا كان أمراً نستطيع فعله لكن كانت لدينا مشكلة أخيرة التسلق والخروج من الوادي سيتطلب شخصين على الأقل يا للهول، سنحتاج إلى شخص آخر أجل هذا صديق القديم، تشيكاغو جو مرحباً، كان اختيار تشيكاغو جو بنسبة إلي منطقياً كان في فيتنام مؤخرا أحببته وواثقت به إذن كان هناك تشيكاكو جو وروجر وصديقته بارب كان لدينا طاقمنا الصغير كان شعوراً رائعاً حسناً إليكم الخطة لدينا سيارتان أنا وروجر في سيارة وأنت وجو في الأخرى صحيح؟ هذا صحيح سنقود السيارة أنا والشيكاغو جو عبر الحدود إلى مكسيكو جو ونستلم الممنوعات ثم نقود إلى فندق روزاريتو في هذه الأثناء سنقود السيارة إلى فندق روزاريتو وننتظركما، صحيح؟ وسنتولى أمر الممنوعات صحيح، ثم سنقود أنا والشيكاغو جو عائدين عبر الحدود إلى أمريكا سنركن السيارة ونتسلق عابرين سياج الحدود أنا وبارب سنتجه من الطريق السريع إلى الطريق المزدوج وهناك نوصل الممنوعات أنا وتشيكاغو جو سنكون منتظرين هناك سنخرج ونتسلم الممنوعات ونعود أدرجنا إلى سياج الحدود وإلى أمريكا ثم إلى الديار أجل <تصفيق> اعتقدت أن هذا سيكون سهلاً في اليوم التالي انطلقنا الى المكسيك ذهبنا باتجاه الحدود وكنا متحمسين جدا ذهبنا الى فندق روزاريتو بعد ان سجلنا دخولنا وتناولنا شرابا في المقهى قدنا السيارة إلى شاطئ روزاريدو حتى نلتقي يا مكسيكو جو لديكم المال؟ كنا جميعا متوترين وأولئك الرجال جادين وكنا في وضع غريب علينا كان بإمكانك الشعور بالتوتر يعم الأجواء أخذ نجو إلى الخلف وفتح الباب يا للهول يا للهول هل هذا حقيقي؟ وزنها ألف كيلو جرام. شعرت بالذهول الشديد قلت إنك تريد مئة حزمة صحيح؟ عندما عرفت أن هناك ألف كيلوغرام كان عقلي في حالة ذهول الكمية كلها متوفرة؟ ستيف ثمن الألف كيلوغرام منها هو أربعون ألف دولار هل أستطيع الحصول عليها؟ نحن لا نملك النقود الكافية في هذه الرحلة لكن إن فعلنا هذا بنجاح بالتأكيد سأصبح نجم العمل في الممنوعات كنت افكر بالطائرات والقوارب وكسب المزيد من المال كل تلك الاشياء كانت في ذهني كان بحوزتنا 120 كيلوغراما في اربع حقائب ستيف النقود اعطيت جو كل النقود كل ما املك 5000 دولار كنا عائدين إلى فندق روزاريتو كان شعورا رائعا، وشعرت بتحسن كان روجر وبارب ينتظران معتقدين أنه قد يتم الإمساك بنا ويتحول كل شيء إلى فشل كامل أجل شرقنا كثيرا ودخلنا الممنوعات كنا نحتفل جميعا كان ذهني مشوشا في منزل مكسيكو جو كان هناك ألف كيلوغرام لكن كانت هناك مشكلة كنا مترنحين جميعا يا للهول بقيت ساعة على شروق الشمس بنا. كان علينا نقل الممنوعات عبر الحدود والعودة إلى أمريكا في تلك الليلة نفسها من المحرج التفكير بالأمر لأنه ليس هناك شك أنني لم أكن واعيا كان من التهور أن نحتفل في نفس الليلة قدنا أنا وشيكاغو جو السيارة عبر الحدود إلى أمريكا وكان علينا السير ليلا إلى الجانب المكسيكي اعتقدت أننا سنحتاج إلى ساعة ونصف للوصول إلى منطقة التوصيل السفر على الجانب المكسيكي يجعلني متوترا يا للهول هل ستنجح يا صديقي؟ أجل أجل نحن بخير كنت أحاول أن أستعيد وعيي الكامل قبل أن نصل إلى الطريق كنت أعلم أننا سننجح في هذا وسنبدأ بكسب المال كنت أفكر أنني سأصبح شخصا هاما كان هذا ما يدور في ذهني كنا نقترب من موقع التوصيل صعدوا إلى منطقة مرتفعة من الوادي بحيث أستطيع رؤية روجر قادما ومراقبة أكبر قدر ممكن من الطريق السريع. واستطعت رؤية روجر قادما لم تكن هناك سيارات خلفه، ولم تكن هناك سيارات على أي جهة من الطريق السريع. ستيف، نحن جاهزون؟ أجل، نفذ المطلوب. قلت في نفسي حسناً ها نحن ذا ركضنا أنا وشيكاغو جو في الوادي للقاء روجر أخذنا أنا وجو الحقائب كان كل شيء يسير كما خططنا له قاد روجر السيارة بعيداً وفجأة اختفى. صدف مرور سيارة شرطة على الطريق يا إلهي كانت لدي كل تلك الحقائب وكنت قلقا من أنهم شهدوا سيارة روجر توصل الممنوعات لذا قررت أن أخذ حقيبتين وأخبئهما عند الزاوية وأن أعود لأخذ الحقيبتين الثانيتين لم يكن هذا تصرفا حكيما لم يكن خيارا حكيما لم أستطع الهرب منهم لذا كان علي مواجهة الأمر يا إلهي ارفع يديك سمعت طلقات تتطاير في كل مكان ارفع يديك توقف استطعت رؤية جدران الوادي تصبح أضيق وإن استمر بإطلاق النار سأموت توقف توقف ارفع يديك ارفع يديك توقف ارفع يديك لم أفهم إلى أي درجة يمكن أن تسوء الأمور إلى أن بدأ بإطلاق النار عليه ارفع يديك لذا توقفت فوراً وقلت لا تطلق النار كنت أقول لا تطلق النار اهدأه اهدأه توقفاه توقفاه. ارفع يديك لا تحركهما كنت خائفاً جداً لا تحرك يديك اقترب إياك أن تقوم بأي حركة. حاولت السير إليهما، وكنت رافعا يديه. أحدهما ضربني بمسدسه. قف. هيا. تحرك. كانت كارثة حقيقية. تحرك. تحرك. كنت تظن أنك تستطيع الهرب. تحرك. إلى الأمام. إلى الأمام. تحرك هناك حقائب هيا رأى أحدهما حقيبتي الممنوعات تأخذ <تصفيق> الحقيبتين هيا إلى السيارة <تصفيق> كيف سأتخلص من هذا الموقف؟ كنت خائفا جدا خائفا حتى الموت اسمع أرينا ما لديك من النقود؟ كان يحاولني التحدث إليه أتفهم قولنا؟ كانت لغة الإسبانية محدودة إن كنت تريد إخراج نفسك من الورطة فأرينا ما تحمله من المال أرينا ما حالا كان هذا يعني أن الأمر متعلق بالمال المال؟ المال، المال، المال, المال. لكنني لا أملك أي نقود. لم أكن أستطيع حتى أن أحاول تخلص نفسي بالرشوة النقود دفعت لمكسيكو جو كل النقود التي كانت معي لذا لم يكن معي أي مال كي أخلص نفسي بالرشوة شعرت أنني غبي للغاية <تصفيق> لننطلق <تصفيق> هيا كنت خائفاً سيأخذاني إلى السجن. لم أتخيل من قبل أن يتم الإمساك بي. هناك سيارة. انظر، انظر. نظرت أمامي ورأيت سيارة روجر. وقلت في نفسي: يا للهول! توقف عندها. توقف عندها. توقف توقف حسنا كان من المفترض أن يذهب روجر بالاتجاه الآخر ظننته عائدا إلى فندق روزاريتو <تصفيق> لابد أنه ما تعرف على السيارة وكنت أقول في نفسي سوف يمسكون به وهو لا يعرف هذا هل كان برفقتك؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> لنتفقدها كان الوضع يزداد سوءا أخرجا أخرجا رفعيني أيديكما هيا تحركا شاهدت الأمر يحدث وحسب أخرج ارفع يديك أخرجي من السيارة تحركا هيا ما الذي يحدث؟ تحركا كان الأوان قد فات سيتم اعتقال روجر وبارب لا تتحرك لا تتحرك لا تتحركي هيا تعال معي تعال معي اعتقل روجر وباربا ووضعاهما في المقعد الخلفي للسيارة بدأ أنهما مذنبان مثلي اسمعوا إن أردتم الخروج من الورطة سيتحتم عليكم دفع المال نقود نقود نقود كنت أعرف أن المال هو مفتاح حل هذه المشكلة ما زلت لا أرى أي نقود يا رجل ادفع لهما كنت أحاول أن أعرف إن كان روجر يحمل أي نقود. روجر افعل ما يقوله ستيف الآن تحرك ليست هناك أي نقود كانت الأمور تبدو سيئة جدا في ذلك الوقت ليس هناك شك أنني كنت خائفا لم أكن أعرف ما الذي ينتظرنا عندما تم وضعنا في السجن كان بوسعنا أن نعرف أن الأمر قد انتهى تحركوا، هيا. في تلك المرحلة كنا جميعا خائفين. أنا وروجر وبارب كنا مجرد يافعين. تحركوا. كان المكان صاخبا جدا. الجميع يصيحون ويصرخون. وضعوني أنا وروجر في زنزانة. بدت أقرب إلى زنزانة محصنة تحت الأرض بالنسبة إليه. اختفت بارب في الظلال. لم نراها رغم أنها كانت طوال الوقت إلى جانبنا. كان ذلك قاسيا جدا عليهما. كان هذا مريعا تماما. لم يخبرونا أي شيء كان الوضع كأنهم يعتبروننا مذنبين إلى أن تثبت براءتنا في الليلة الأولى أذكر أنني رأيت أمامي رجلين يسرقان رجلا كنت أقول في نفسي يا للهول آمل أن لا يحاول هذا معي كنا متهورين في الوقوع في تلك الورطة كانت النساء تعملن بقصوة خاصة فتاة أمريكية أنت أيتها الجميلة اقترب أحدهم من قطبان زنزانتها وكان يضحك كان يحاول إزعاجها. <تصفيق> أيها الوغد القذر. <تصفيق> كان يتعرض للإزعاجات، وكان روجر يعاني. اهدأ فحسب. كان يفقد أعصابه. بالنسبة لي، كان هذا هو المحفز. لم يكن هناك شك في أنني كنت مذنباً. لقد أمسكوا بي وبحوزة الممنوعات من الممكن أن أخرج روجر وبار من هنا إن تحملت الذنب اسمع سأخبرهم أنني الملام على كل شيء اتفقنا؟ أجل سيقبلون باعتراف مني كنت خائفاً لكنه كان أمراً توجب علي فعله ستفعل هذا من أجلنا حقاً؟ أجل س, س سنخرجك، أعيدك بذلك. لن أتركك لتتعفن هنا. كان ممتنًا جدا وأقسم لي مرات عديدة بأنه سوف يعود. هيا <تصفيق> وقع. في اليوم التالي أرسلوا بعض المحامين. وقعت تصريحاً مثل إفادة خطية تقول إنني الفاعل. وإنني المسؤول بالكامل، وأنه ليس لهما علاقة بالأمر. قمت بالتصرف الصحيح. تعال إلى هنا. بعد سبعة أيام، تم إطلاق صراحهما. هيا. وما أن خرجا. حتى شعرت بالوحدة حالاً لم أسمع بأي موعد للمحاكمة لم تكن هناك استمارات كنت عالقاً هناك بانتظار حدوث شيء ما منذ تلك اللحظة كنت سأركز على النجاة وحسب. هيا، تعال معي. في اليوم الحادي عشر أتى الحارس واستدعاني إلى الخارج. أدخل. أخذوني إلى زنزانة احتجاز صغيرة. كان هناك رجال كثر في تلك الزنزانة. مدى أنهم شخصيات خطيرة كان المكان مظلما جدا عدا عن ضوء بسيط يأتي عبر السقف. ثقب صغير ربما بقطر 15 سنتيمترا يجب ونرى أن, إن كان بوسعي جعل هذا الثقب أكبر وربما الخروج منه كنت أفكر وأتساءل إن كان أي شخص سيقول أي شيء وقفت على المقعد واستطعت الوصول إلى السقف وبدأت بمحاولة توسيعه أحد الرجال كان يراقب انتبه هناك حركة كان هناك شخص ما قادم دخل الحارس كان الثقب فوقي تماماً كان هناك كل ما كان عليه فعله هو النظر إلى الأعلى تعال أيها الأجنبي وذهبت كنت أعرف أنني في ورطة انتبه هناك حركة دخل الحارس كنت أقول في نفسي لابد أنه سير الثقب سار أمامي ولم ينظر إلى الأعلى بل قال فقط أنت تعال أيها الأجنبي هيا ودفع بي باتجاه الباب هل ستنطلق معنا؟ لم أكن أعرف أين سيأخذوني أدخل لكنني عرفت أن محاولة هروبي كانت قد انتهت انتهت بالسرعة التي بدأت بها في الشاحنة المغلقة كنت أفكر مسبقا في نظام المحاكم الأمريكي كنت أفكر أنني سأدخل إلى محكمة وكانت هناك فرصة دوما بأن أستعيد حريتي منحني ذلك الأمل. أول ما رأيته كان برج إطلاق نار. هيا تحركوا. ثم أدركت أن الأمور سوف تسوء. كنت في سجن سيء السمعة. وهو أخر مكان يرغب المرء أن يكون فيه انظروا إلى الأجنبي أجنبي جديد رحبوا به. كنت أعلم وأنا داخل إلى السجن أنه ستكون هناك أسلحة هاي أجنبي لم يكن القانون مطبقا هناك تحركوا هيا كنت أتوقع أن يأخذني حارسي إلى مكان يفترض بي أن أنام فيه لكنه كان قد رحل أرني ما لديك هيا هيا ربما كان هناك خمسة عشر شخصاً يقودونني عبر الساحة شعرت أنني خروف يقاد إلى الذبح عرفت أنهم كانوا يريدون شيئا ما إن تصرفوا بعنف سوف أقاتل لكنني لم أكن أعرف إن كان من الممكن أن يعتادوا عليه ماذا هناك؟ أتى رجل وبدأ بتقشير برتقالة فهذا الجميع. جوني، أنت أمريكي، صحيح؟ بالنسبة إلي، بدا أنه المسؤول. أعطاني نصف البرتقالة. كنت خائفا جدا. يريد هؤلاء الرجال شيئا منك. إنهم يريدون حذائك. ليس حذائي. لن أتخلى عن حذائي. تصرفته وكأنني واثق من نفسي ولست خائفا يجب أن تعطيهم شيئا إن أردت أن تنجو هنا كما تعلم فنزعت سترتي <تصفيق> ارحلوا من هنا الآن لكنه فجأة طلب منهم المغادرة لقد أنقذني جوني ما زلت لا أعرف لماذا فعل هذا لكنني أدركت أنني كي أنجو هنا فأنا بحاجة إلى حليف أحتاج حليفا بشدة استمع جيدا لما أقوله هذا هو المكان احتجت بضع دقائق كي أستجمع الشجاعة وأتقدم من جوني كنت أبذل ما بوسعي كي أثق به مرحبا يا أخي مرحبا أيها الأجنبي كيف حالك؟ هل أنت بخير؟ أجل أنا بخير اسمع لا أعرف أين أنام تنام؟ حسنا لديك خيرا قال إما أن أحصل على سرير وأنام على الأرض أو أن أشتري مكاني الخاص حسنا أحتاج مكاني الخاص حسنا ستكون هناك صفقة يجب أن تعقد الصفقة مع هيلاديو كان هيلاديو سجيناً يدير السجن. هل أنت مستعد؟ أجل لنفعل هذا. هيا بنا. <تصفيق> أثناء السير عبر الساحة، كان الوضع بائساً. كان كبلدة الأكوخ كل شيء فيها غير مستوين. بعض الناس كانت لديهم عائلات تعيش هناك، بحيث تعيش الزوجة والأولاد معهم. مُدمنون. كثيرون من أولئك الأشخاص كانوا يتعاطون الممنوعات. بالنسبة إلي، كانت أشبه بديزني لاند الشريرة. لدينا سجين يريد مكانا خاصا. أخذني إلى هيلاديو، وقال جوني. الناس هنا خطرون عليك أن تكون حذرا اتفقنا مفهوم أجل حسنا لدينا سجين قال جوني هذا ستيف إنه يريد كراكا هكذا يطلقون على زنزانة ادخل كان علي يتظاهر بشجاعة من أجل هذا كان هيلاديو يملك السلطة على الجميع. كان بوسعه القيام بأي شيء يريده مرحبا يا سيدي تحياتي إن أمر بقتل أحدهم سينفذ الأمر أتيت مع ستيف إنه أمريكي إنه يريد مكانا خاصا يا سيدي هيا شعرت بالصدمة لأنني الآن أتعامل معه لوحدي اجلس جلست وأنا خائف جدا فتح درجا لاحظت وجود سلاح في الدرج حينها عرفت أنه شخص خطير جدا ماريا, ماريا. تعال إلى هنا أجل أنا فقط أحاول الحصول على مكان صغير كنت أتظاهر بالهدوء وأن هذا كله شيء عادي مينة. تعال لقد أذهلني شعرت بماذا السلطة التي يتمتع بها كنت خائفا لأنني تحت رحمته تماما وقال تريد مكانا خاصا؟ أجل سيكون لك إلى أن تخرج من هنا أو إلى أن تموت الأمر يعود إليك كنت أجل عرفت أن علي دفع ثمن ذلك المكان في مرحلة ما لم يكن هناك أي شيء مجاني وكان الرجل الأكثر نفوذاً في ذلك السجن رغم أنني كنت علقا في ذلك السجن كان لدي مكان خاص وكان هذا يعني الكثير شعرت بأمان كبير جدا رغم ذلك كنت أفكر أن علي محاولة إيجاد طريقة للخروج كنت أثق بروجر كان فرصة الأفضل سنخرجك أعيدك بذلك أعيدك بذلك لن أتركك لتتعفن هنا أجل في الواقع كان كل ما لدي وكان علي أن أثق به هل وهل تقول إنك لا تملك أي منها الآن؟ ذات يوم سمعت أشخاص يصرخون ويصيحون وكان هناك أمر رهيب يحدث شعرت أن السجن بأكمله مختلف جدا هيلاديو كان مسؤولا عن الممنوعات ابتعد عني أتى جوني وقال يا صديقي لقد نفذت الكمية ابقى في الخارج ابقى في الخارج نفذت كمية الممنوعات وفهمت أن هيلاديو قال شيئا سيئا لمدمني الممنوعات لا تقترب مني أيها الأحمق كان ذلك هو المحفز هلاديو. لم يكن عمري قد تجاوز الخمسة والعشرين ويمكن أن تنتهي حياتي هنا هلاديو. كانت فوضى عارمة أحد الرجال أسرع وطعن هيلاديو. كان هيلاديو ملقا على ظهره كنت أقول في نفسي إن الحياة لا تعني لهم الكثير كنت بحاجة إلى الخروج من هناك بسرعة حتى تلك المرحلة كان قد مضى على تواجدي في السجن حوالي ثمانية أشهر ثم تلقيت ورقة حكم علي بأربع سنوات وستة أشهر كان هذا أمراً صاعقاً كانت هذه المدة وقتاً طويلاً هناك في ذلك الوقت كنت أفكر أن حياتي لا يمكن أن تكون أسوأ من هذا بعد بضعة أيام شعرت أنني لست على ما يرام بدأت أصاب بصداع وكانت حرارتي ترتفع لقد أصبت بالزحار ربما يقتلني هذا وأذكر أنني فكرت أنني أقحمت نفسي في هذه الورطة وها أنا أدفع الثمن. كياني بكامله، حتى عقلي كان يتدهور. كان موضوع التهريب مجرد دفاع ومجامرة. كنت خائفاً. وكنت قليقا من أنني ربما لن أخرج أبدا <تصفيق> بعد بضعة أيام عرفت أنني وصلت إلى الذروة كنت ضعيفا جدا ومريضا جدا ستيف أذكر أن جوني أتى إلى زنزانتي ستيف نعم ستخرج اليوم نعم وقلت له لا تقل لي هذا الهراء لا لا أنا لا أمزح صديقي صديقي هل يمكنك سماع اسمك إنهم ينادونك ستخرج اليوم هيا هيا بنا أخبرني جوني أنني انتلقيت حكما أقل من خمس سنوات فأنا مؤهل للخروج بكفالة وأن هذا يحتاج إلى النقود لكنني لا أملك أي تنقود لذا لم أفهم ما الذي كان يحدث حسنا وكنت في حالة صدمة ولم أكن أستوعب الأمر لقد فتحوا البوابة وكنت لوحدي تماما فجأة رأيت روجر قادما حسنا حسنا حسنا أنت بخير أنت بخير. هل أنت بخير لقد خرجت ستعود إلى الوطن يا ستيف ستعود إلى الوطن اتفقنا شرح لي قبلوا كفالتك دفعنا الكفالة والمبلغ هو ستة وأربعمائة دولار هذا ما حدث أجل كان هذا لا يصدق دفع هي. روجر نقود الكفالة هي. لقد أنقذني الكثير من الناس ما كانوا ليفعلون هذا لكنه فعل كنت حراً نضجت كثيراً في سجن لاميسا. بعد أن كبرت الآن أعيد التفكير بكل الأشياء الغبية التي فعلتها كنت غبياً أبحث عن المغامرة لو عدت إلى ذلك اليافع سأقول له إنه يحتاج إلى خطة أفضل